Book 2 67 67 సంబంధ బోధక సర్వనామాలు రెండు కళ్ళద్దాలు النظارة النظارة آينا تنقلت دالو مرشي بو يا رو لقد نسيا نظارته لقد نسيا نظارته آينا تنقلت دالني يكد بيتارو أين ترك نظارته يا ترى؟ أين ترك نظارته يا ترى؟ الساعه الساعه عين غديارام pani cheyadam ledu saathu talifa al saaha aatila gariaram godmeida veladthondi al saathu muallaga ala haait al saaha muallaga ala al haait passport جواز السفر جواز السفر اين تن پاسپورت بوگتكونارو لقد فقد جواز سفره لقد فقد جواز سفره علاغايته اينه پاسپورت اكدوندى اين ترك جواز سفره يا ترى اين ترك جواز سفره يا ترى واللو والا تما هم هن الخاص بهم بهن هم هن الخاص بهم بهن بيलेलकी तमा तलिदनुले एक्कडू उन्नारो तेलेयडम लेदु لا يستطيع الاطفال ان يجدوا والديهم لا يستطيع الاطفال ان يوجد والديهم ايدي جندي والله تلي دنرلو vostnar لكن ها هم الولدان قادمون هناك لكن ها هم الوالدان قادمون هناك نوو ميرو نيدي ميدي انتم قم الخاص بكم انتم كم الخاص بكم مي यात्रा يلا जर्जिंदी मिलर गारो كيف كانت رحله حضراتكم سيد ميلر كيف كانت رحله حضراتكم سيد ميلر مي ഭാര്യ ఎక్కడు ఉన్నారు मिलर गारो اين زوجته حضراتكم سيد ميلر عين زوجة حضراتكم سيد ميلر نوو ميرو ني دي مي دي انت كي حضرتك الخاص بك انت كا حضرتك الخاص بك مي يا ترى الا جرجندي سريمتي سميث غارو كيف كانت رحلة حضرتكي مدام سميث؟ كيف كانت رحلة حضرتكي مدام سميث؟ مي بارتا يكدو النارو سريمتي سميث غارو؟ أين زوج حضرتكي مدام سميث؟ أين زوج حضرتكي مدام سميث؟